الحمد لله وكفى والسلام على العبادين الذين اصطفى لا سيما النبي المجلبة والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد اخوتي الكرام مازلنا مع أدلة القواعد الاصولية من السنة النبوية والحمد لله على مشارف الانتهاء نصل الله أن يسل لنا إتمامه لندخل بعد ذلك إلى اتمام إرشاد الفحول وأيضا بعض القواعد قائدة الحاضر المبيح إن شاء الله بتطبيقاتها نتكلم عنها قايدة الخطاب العام هل يعم المعدومين أم لا حق نادي المسألة مسألة مسلم بها وان كان ورد فيها الخلاف على ان الخطاب لا يشمل إلا الموجودين وهذا الخلاف لذلك خلاف لفظي لأنهم جميعا يتفقون أنه ما من أحد يأتي إلا هو التشريع غالب عليه وأنه لا بد أن يأخذ بالأحكام يعني من الأدلة يستدلون بها على هذه القايدة حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وهذا حديث لم يصح كما بينا وعما قوله السلام وابعثته إلى الناس كفة فهو دليل على ذلك والحق بأن الله على شرع شرعا لينزل الجميع تحته قاعدة يدخل هل يدخل النساء في الخطاب الموجه للرجال أم لا خطاب موجه للرجال النساء يخاطبون بذلك أو يخاطبون بذلك أم لا هذه مسألة من الأهمية بمكان ويتبعها احكام. من الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضعون على أن مس الفرج ينقض الوضوء ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضعون طالت عائشة رضي الله عنه أرضها بأبي أنت وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مست إحدى كن فرجها فلتتوضأ للصلاة قال اذا مست احدكن فرجاء فلتتوضا للصلاه هنا يحتج به من او يحتج به من قال بالتفريق بين النساء وبين الرجال لان لو كان الامر سواء ما سالت عائشه رضي الله عنها وارضا سؤالها يدل على التفريق وحديث انس وسلم ما لنا مسمه جاءت انس بنت النسام قالت يا رسول الله ما لنا لا نذكر لا نذكر كما يذكر الرجال فنزلت الايه الايه ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للتفريق فيه الصيغة وأيضا حديث ان النساء شقائق الرجال في الأحكام وهنا أيضا الحديث الثاني ما لنا يعني نذكر ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال أو يذكر الرجال هذه فيها أيضا دلالة على أنها كانت تعلم بالتفريق وأما حديث النساء شقائق الرجال هو يحتج به من قال بأن النساء ينزلنا تحت الخطاب العام المسألة تحليل محل النزاع في ذلك الباب هو أن نقول هناك ألفاظ تحمل الجميع ألفاظ هذه الألفاظ يعني التحرير فيها أنه عام يتناول الذكور والإناث كقول الله في يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ينزل تحتها الرجل وإيش والمرأة الإنسان ينزل تحتها الرجل والمرأة كقول على العلا والعصر إن الإنسان, إن الإنسان لا في خصر إلا لنا أمان عن النصلاة الآخر الآيات فهنا النساء يدخلن اتفاقا لا خلاف بين العلماء في هذا الباب لأن اللفظ يحتمل الرجال ويحتمل النساء أما المسألة التي هي محل النزاع هو أن يأتي اللفظ بجمع كجمع المذكر السالم كالمؤمنين والمسلمين ويقول قولوا او يقول واذكروا كقول النبي السلام إني كنت قد نهيتكم عن زيارات القبور الآن فإيش فزوروها فهو خاص بالرجال الآن او الزكورية على اللفظ فالخلاف هنا وقع بين العلماء فالجمهور على أن النساء لا يدخلنا في هذا اللفظ إذا جاء بلفظ المؤمنين بلفظ يذكروا قولوا فالآن فزوروها النساء لا يدخل والقول الثاني وكقول قول أكثر الحنفية والمالكية أو أكثر الحنفية والحنفية وبعض المالكية وهو واجه عند الشفائية أن النساء يدخلنا في هذا اللفظ واستدل الجمهور ينصدنا بالحديث الأول الثاني لانه لو كان نساء يدخلنا مسألة عائش ولو كان وادي لما سألت ما ولدينهم يقولون بنت تدخل يقولون بحديث عن نساء شقائق الرجال في إيهو في الأحكام والصحيحة الراجعة أن هذا هو في خلاف اللفظي الصحيحة الراجعة في كل ذلك ان هذا هو خلاف اللفظي ليش بأن الحكم يعم جلو والنساء. وقد قال النبي صالحن النساء وشقائق الرجال في الأحكام. فحتى لو قلنا لا يأخذ لفظا لكن يأخذ لفظا حكما يعني حتى لو قلنا بأن القول وسلم الآن فزوروها يدخلنا لا يأخذ لفظا فإنهن يأخذ لفظا حكماً, حكما هذا الراجح الصحيح بذلك الأحكام تعهم كما قلنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور قال فإنها تذكر بالموت الآن فزوروها الآن فزوروها القاعده التي القاعده تدخل الامه في الخطاب الموجه للنبي صلى يعني لو الخطاب وجهه الله جل في علاه للنبي فالامه تدخل بخطاب النبي صلى وهذا ظاهر جدا الله جل قال يا ايها النبي إذا طلقت من النساء يا ايها النبي اذا طلقت من النساء قال الله جل في علاه يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله أكمله قد فرض الله لكم جميعا تحله أيمانكم هذا أيضا تعميم فالحاق بان الخطاب الموجه لرسول خطاب موجه للامه قال في حديث ابي أن رجل ان رجلا سال النبي فقال يا رسول الله تدركني الصلاه وانا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاه وانا جنب فاصوم فقال لست مثلنا لست على هيئتنا فلست مثلنا يا رسول الله قال قد غفر الله لك ما تقدم دمك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقي وأيضا في رواية أن أم سلمة لما جاء الرجل يسأل بعث امرأته فقالت أم سلمة نعم فإن أم سلم يفعل ذلك فرجع الرجل لما قالت له ذلك قال قد شققت علي يعني ده ليس تفريجا قد شقاخت علي فهو عبده قد غفر الله له ما تقدم من نبيه ما تأخر فلما قالت للنبي سلم فقال لها لما لم تقولي أنني أفعل ذلك قالت قلت فقال شقاخت علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ مغضبا إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له وقال فراء أعلمكم بما أتقي أيضا من ذلك أن رجلا سأسأل النبي سلم عن رجل يجع مع أهله فيكسر. لا ينزل هل عليه من غسل وعائشة رضي الله عنها جالسة فانزلون بقى إذا احتاج إلى أن يظهر شيئا يستحيى منه يظهره عائشة جالس ورجل جاء للمسلم فقال له يا رسول الله رايت الرجل جامع أهله فلا ينزل هل عليه من غسل قال أفعله انا وهذه وأغتسل أفع... ويكلم على على زوجاته على امرأته من باب أن الإنسان ممكن يتكلم بالكلام الذي يستحيى منه إذا كانت المواطن محلا لذلك للمصلحة العامة وايضا في قوله من السلام صلوا كما رأيتموني اصلي. يبقى اذا اذي ادلة كثيرة جدا من كتاب السنة تثبت عدم الخصوصية والاصل في الاحكام على العموم. لا سيما انه قال خذوا عني مناسككم. فهنا الجمول يسألونها باحديث الباب على الخطاب الموجهة للسلام تدخل فيه الامة. وفي الحديثان الاخيرين ايضا ان الاصل العموم وعدم الخصوص وهذا امر متفق عليه بان الخطاب الخاص بالنفس السلام فهو يا عم الأمة خالف في ذلك فقط بعض الشفائية وأيضا بعض المالكية قد خالفوا بذلك وقالوا أن الخطاب ان كان موجه للمسلم فلا يعم الأمة إلا بقرينة او بدليل وهذا كلام باطل بل القاعدة الفقهية الأصولية عند العلماء بأنه لا يمكن لحكم أن يكون إيش على الخصوص الأحكام لا تتنزل إلا على العموم عموم الناس ولذلك الاحكام لا تتنزل على الاعيان هذا الراجح الصحيح لذلك ترى بأن الصحابة جميعا كان ياخذون فعل النبي صلى عليه على الخصوص صحيح لا خطا استيقظوا الصحابه كانوا ياخذون عمل النبي صلى على, على العموم ولذلك ترى ان عمر بن ذهب وهو يتوفي قبل الحجر كما راى يقول هذا من فعل النبي صلى الله عمر لا يعقل ما فعله النبي لا يعقل ما فعله فمخرج الأصيل هذا خاص وانتهى الموضوع الله أعلم بأن الله يعلم نبيه ما لا يعلمنا صحيح لكن لا ده هو قبل وطاف وذهب إلى الحجر فقبله وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تدر ولولا أني رأيت رسول الله سلام يقبلك ما قبلتك أخذ الفعل على على العموم وهذا أيضا من فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وعنه لما واجد نفسنا نهى عن قضاء عن استقبال القبلة واستدبره في قضاء الحاجة قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا فابن عمر يقول ثم رايت رسول الله ارتقيت على بيت حفصه فريد رسول الله على الابنتين يقضي مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبه فعلم هنا ابن عمر من فعل الرسول عليه على العموم وقال اذا هو عموم لكنه خاص في التفصيل على اساس التفريق بين البنيان وبين ايه وبين غير لكن المقصد ان ابن عمر لم يحمل فعل النبي انه عليه الصلاه والسلام على الخصوص ولذلك لما كان مع نافع أو مع غير من الموالي وأراد أن, أن يقضي حاجاته أجل الله استعرض البعير وقضى حاجاته قال لم ننهى عن استقبال قبلة أو استدمرها قال ذلك في الصحراء لما جعل سدا لما جعل استعرض البعير قال ذلك في الصحراء في الخلاء يعني فرق بل مبنان ومين وتفريقه كان بفهمي الدقيق ان ايه ان فعل النبي على العموم لا على الخصوص ان على, على الخصوص ايضا من ذلك جابر عندما توضأ بالمد واداءه اختصر اختصر بالصاع وكان عنده ابن الحسين وكان له شعر طوال فقال لا يكفيني هذا قال كان يكفي من هو خير منك واستدل بفعل الرسول قال يكفي قال يكفي من كان هو خير منك واوفر منك ايش شعرا يقصد ذلك النبي صلى واخذ الفعل على العموم وهذا دلاله واضحه جدا على فهم السلف الصالح بان الاحكام لا يمكن أن تكون على على الخصوص وايضا في مسألة الجمع في الحضر ابن عباس قال جمع النبي لم يقل انتم ولم يقل بالعموم قال جامع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا ولا مطر قال قالوا علامة ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمتها لا يقع الحرج على الأمة وهذه الدلالة واضحة جدًا عنهم أخذوا الأمر على العموم لذلك لا يعطل هذا الحديث الحق أن كثير من التبعين يفعلون به يعملون به وإن كان الأئمة الأربعة لم يعملوا بالحديث من القواعد أيضًا يدخل للسلام في الخطاب الأمة يعني قاعدة أخرى كأنها هي القاعدة الأولى خطاب للنبي فهو خطاب للأمة خطاب للأمة فالسلام أول الداخلين فيه ومن ذلك الحديث النبي السلام لن يدخل احد منكم الجنة بعمله قال ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته البعض العلماء يقولون لا خطاب الموجه للامة لا يدخل فيه النبي السلام والدلال على ذلك انهم لما فاهموا انه لا يدخل فيه قالوا ولا انت قال ولا انا والحق ان هذا من باب التأكيد لا من باب انهم لا يعلمون انه يدخل وإلا فاتفاق العلماء بأن خطابنا سلم أنه قال بأبيه وأمه لن يرى أحدكم إنكم لن, إنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا قالوا أول الناس دخولا في هذا ومن النبي سلم قال لا تستطيعون إلى ذلك سبيل وإلا موسى نفسه لما طلب ما كان يستطيع قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صائقا إذن الصحيح الراجع في ذلك وهو قول الجماهير من المحققين أن الخطاب للأمة يدخل للنسلم فيه دخولا أولياً ليش؟ هو سيد الأولين والآخرين هو سيد الأمة فدخوله يدخل مسلم في ذلك كما قلنا دخولاً أولياً من القواعد إذا أضيف التحريم والتحليل للأعيان اقتضى العموم أرفع القاعدة إذا أضيف التحريم والتحليل للأعيان اقتضى العموم أورفا الحق ده اقتضى العموم إيش خطابا بل ممكن يعني وإن يصعب لفظا لكن الحق أنه يستوعبه لغة والدلال على ذلك الرجل الذي جاء للنفسلم فقال قبلته هششته فقبلته وفعلته كذا وكذا فأقم عليه الحد في نهاية الحديث قال إيش أسبقت الودوء صليت معنا قال نعم قال أذهب فقد غفر الله لك فقال وقرأ علي قول الله على أقمي الصلاة والطرفاء النهار وزوله فمن علي الحسنات يذهبنا السيئات فقال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا بل أمتي عام وعندك وقعت هلالي بن أمية الأعين أهو نزل في أعيان والأصل أنه للعموم فهذه دلاء وضحة جدا على أن لا يمكن أن نرى أحكاما للأعين بحال من الحوال كان السبب في نزولها عين من الأعين يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وبعوها قالوا هذا باتفاق لو فعل ذلك الأمة هذه الأمة بان حرم الله عليها شيئا ففعلوا فيما فعلوا ينزلون من زيت اليهود لذلك الحيل كما قال ابن تيميه هي اعظم عند الله من ايش من, من, من, من المعصيه الصريحه لذلك يقول يقول يقول الله على يخادعون الله وهو خاضعهم يخادعون الله وهو خاضعهم اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه وأذابوه جعلوه زيتا فبعوه وأخذوا السمن سمى الله على لسان نبيه البيع والشراء أكلا يعني هم يقولون منعنا من إيش من الأكل ونحن لم نأكل أكل غيرنا لا فالأبلغ هنا بقى ده في الأبلغ في الإضاحة لأنه الحق أنه يقال كأنك تقول كان تدريج الكلام نعم أنتم لم تأكلوا ولكنكم إيش تصرفتم في التصرف الذي حرمتم لم تأكلوا وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم إيه ثمنه فسمى الثمن أكلاً من المبالغة في الإضاحة قال فجملوا فبعوا فأكلوا ثمنة فأكلوا ثمنة لذلك التورق يستاند فيها ابن تيمية على التحريم لهذا الحديث وقال هذا أشد وأنكر. طبعا السلف الصالح كان يقول لنا بالحرمة كأمر بن عبد العزيز. ووجع عند الشفائية في مسألة التورق بأنها محرمة. وان كان الجماهير الأربعة يرون بأنها على جواز. لكن الحق بأن التحريم والتحريم إذا, يعني إذا أضيف للأعيان فإنه للعموم لا شك في ذلك بحال من الأحوال. يبقى لنا أن ندخل في السنة وهذا عموم القرآن تخصيصه تخصيص السنة بالسنة. وبعدها الإجماع والكلام على المجمع المبين والظهر والمؤول ثم المنطوقة والمفهوم ثم بعد ذلك الاجتهاد والتقليد وينتهي الكتاب بإذن الله نعم. لا اللفظ اللفظ, اللفظ. بس. يقول فزوروها لا ده خبر وخبر على النية أصلا حقا الذي يخنط رجال ونساء فيبقى اللفظ ده لفظ عام يشمل تحته إيش؟ النساء والرجال وأنه وصف ما قلت لك هو سيدخل حكما كل من تتكلم معه مع ذلك هيقول لك اللغة تقبل لفظ وده صحيح ممتاز ممتاز لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يظهر لك الدخول حكما لكن المفردون اعتني ما ايحد يقول ان هذا اللفظ يشمل النساء فيقولون تفسير النبي يوضح ان دخولنا دخول ايش في الحكم ما هو لفظي ما على قولنا ان النهايه ده اختلاف لفظي ويعني ناخذ لهم حق لا يدخلنا لفظا لكن لابد يدخلنا ايش لا سيما ان الحديث جاء النساء شقاق الرجال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتب ازيكم